إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ما يحق الحق بكلماته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 صُنَّ لِي وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَوْتِ الْأَرْضُ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ